وفتحت السماء فكانت أبواباً وسُيِّرَ الجبال فكانت ثراباً إن جهنم كانت من صعد للطاغين مأباً لا بثين فيها أحقاباً لا يذقون فيها برداً ولا شراباً إلا حنيم وعسا قا جزاؤهم شقاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوو فلن نزيدكم إلا عذابا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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صوابا